Well, mm -hmm. We hebben te Who is that? Waarom ga ik وجعلكم اي عفوك وَإِنَّ عدتم عدنا وجعلكم I sell Oh, honey. And... Watch out. ولتعلموا عدد السنين Aren't uh you -huh. no. Yeah. No. What could وكل oh, ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه معاش ونقوى كتابك كفا بمنسك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه معاش ونقى كتابك كفا Oh, come on. Oh, Let me Mama Oh, All <laughs> Kijkt dat wel na, bakken toch aan.